وَمَفْضُوحَةِ السَّمَاءِ فَكَانَتْ أَبَوَاباً وَسُلِيْرَةِ الجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلْطَاغِينَ مَأْبَآءٌ لَا بِثِينَ فِيهَا لا يذوقون فيها بغدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 ذلك اليوم الحق، فمن شاء سخذ إلى ربّه ما أبى، إن ذرناكم عذابا قريبا يوما يوم مت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا